بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را تلك آيات كتاب وقران مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم ياكلوا ويتمتعوا ويلههم الملل فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّتٍ جَلَاهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أُنزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ لَوْ مَا تَأْتِيَنَا لَوَمَاتَتِنَا بِالْمَلَائِكَةِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ مَا تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِذًا مُنظَرِينَ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيعٍ إِلًّا وَلِين وَمَا يَأْتِيهِمْ 113. من رسول إلا كانوا به يستهزئون 114. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين 116. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا لَ قَاُوا إِ مَا سُكِلََ بَالْصَارُونَا بَلْنَّحْنُ قَْمُم مَسحُورون وَلَْ قَدِجَ عَن فيِي السَّماء عِبُروجَ وَزَييًاَّ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ إِلَّا مَنِ اسْتَرْقَى السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ وَلَرْمَضَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا وَأَم بَتْنَ فيِيهَا مِن كُ لِشَي إِم مَوْزُون وَجَعللناَا لَكُم فيِيهَا مَعَيش وَمَسْتُمْ لَ بِازِقين وَإِن مِن شَيْ إِ الل عِ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ عَلَوَاقِحَ فأنزلنا, فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأسْقَنَاكُمهُ وَمَا أَنتُمْ لَ بِخازِنين وَإِا لَ نَحْن نُحِي وَنُميتُ وَنَحْنُ الْوَارِثون وَلَ قَدْ عَِمن الْمُسْتَقَدمينَ مِنْكُمْ وَلَقدَدَ عَمنَّمُستَافِرين وَإِن وَبَّكَهُ وَ يَحْشُرُهُم إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَلَقَدْ خَلَقْنَا لِلْإِنْسَانِ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنَ الرُّوحِ فَقَعُوا له فسجد الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَنْ قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم كل أسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قَالَ فَخُرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ قَالَ رَبِّ فَانظُرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ قال رَبِّ بِمَا أَغْوَتَنِي لَ أزَينَّ لَم فيِي الْررضِ وَلَ أُغوَّهُم أَجمَعينَ إِلَّا عبادَكَ مِنْهُممُخْلصين قالَا هذا صراطٌ عَلَّ مُتَقم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 انَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ نُدْخِلُهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ لَّا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ 113. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب لليم 114. ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون 117. قالوا لا توجلنا نبشرك بغلام عليم 118. قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون 119. قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قَالَ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا قوم مجرمين إلا آل نوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين فلما جاء نُطِي الْمُرْسَلُونَ قَال إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكِرُونَ قَالُوا بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّنَا لَصَادِقُونَ فاسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تمرون وقضينا إليه ذَلِكَ لم رأن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن ان فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخذن قالوا اولم ننهك عن العالمين قال ها اولائي بنات كنتم فاعلين أَمُكَ إِهُم لَِ سَكْرَة يَعم فَأَخَذَتْهُ الصَّيحَةُ مُشْرِقينَ فَجَعَن عَهَا سَافلَهَا وَأَمقَرناَا عَلَيْهِم حِجََةَم مِن سِجيل إِ فِي ذَالِكَ لآ ياتِ وَإِنَّهَا لَ بِسَبِيلِم مُقم إِ فِي ذَلِكَ لَآ يَتَِمُمِنين وَإِن كَانَ أَصْحَابُ لَْكَةِ لَظَالِمين فَن تَقَمنَّ مِنهُم وَإِنَّهُ مَا لَ بإمَامِم ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتنا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فَمَا أُغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ 111. إن ربك هو الخلاق العليم 112. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم 113. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ كَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضًّا فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ 119. فاصدع بما تمر 110. وأعرض عن المشركين 111. إنا كفيناك المستهزئين 112. الذين يجعلون مع الله إلهنا آخر 113. فسوف يعلمون 114. ولقد نعلم أن 119. وأنك يضيق صدرك بما يقولون 110. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين 111. واعبد ربك حتى ياتيك